ب ن ا في أ ك ن ه مما تدعونا اليه وفي آ ذ ا ن ن ا وقع ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل ع م ل إ ن انما أ ن ا بشر مثلكم يوحى الي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد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 ت ج ع ل و ن ل ه أ ن ب ا ذ ل ك ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ج ع ل فيها ر و ا ي م ن ف و ق ه ا و ب ا ر ك ف ي ه ا وقدر ف ي ه ا أقواتها في أربعة أيام في س و ا ء ل ل س الله ئ ي ن ثم استوى إ الحسنى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 ف إ شركه الهدى شركه دعويه ا فاستكبروا في الأرض غير ربحيه ر و ا ا ل ل ا ل ذات ي خ ل مضمون هو أ ش ن ه م ق ة و ك ا و ا ب آ ي ا ت م ا ي ج ح د ع ي ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا صرصرا في أ ي ا م حسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه في الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ خ ز ى وهم لا ينصرون و أ م ا ت م و د ف ه د ي ن ا ه م فاستحبوا العمى على الهدى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 ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضاكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار متول لهم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 وقال ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ر ب ن ا أين ا ل ذ ي ن أ ض ل امين ا ل ج ن و ا ل إ ن س نجعل هما تحت أ ق د ا م ن ا نجعل هما تحت اقدامنا لياكون نجعل اسفل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 و ل ا تستوي ا ل ح هو ل السيئه ا التي ه يحصل أ بها الى ي الله بين ه ع د ا و ة ك أ ن ه و ا ل ي م ي ن هو ان إلا ذ ي ي ر و ن ه ن ا ه ا إ ل ا ذو حظ ع ظ ي م و إ ن وأنك م ن الشيطان نزغ ف ا س و ع ذ ب ا ل ل ه إنه ا ل س م العليم م ي ع و ن آ ي ا ت ه ا ل س ي ل و ا ل ن ه ا ر و ا ل ش م س و ا ل ق م ر ل الاسلاميه تسجدوا ل ل ش م س و للقمر و ا ج د ل ه ل ذ فاستكبروا إ فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون أ م ومن و ن آ ي ت ه عليها أنك ترى الأرض أنزلنا ترى خاشعة فإذا ل ا ء اهتزت ر ب ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن النار من آمنا لا يلقى في في خير أم من يأتي أم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 ويوم د علم الساعة وما يناديهم اين شركاء قالوا اذنك ا ما من نام شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ل ه م من محيص ل ا ي س أ ل إ ن س ا ن من دعاء ا ل خ ي ر و إ ن م س ه ا ل ش ر ف ي أ و س ل ق ن ولئن أ ذ ا ه ر ح م ة مننا من بعد ضراء مسته ل ي ق وما ل لي ن هذا و أظن الساعة وما اظن ل س ا وما ع ة أ ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رجعت إ ل ى ربي إ ن لي عنده ل ل ح س ن ى ولكن يجب ان ي ن ه ف ض ل من اجل ان ي ئ و ن ه ن ا ل من ا ج ي ن ه ك افضل م و ا ب ا من ا ع ل من ل ا و ا و ا ل من اجل ي ق و ن هناك ا ف من ا ج ان يكون ه ا ك افضل م ي ظ و ف ض ل من اجل ن يكون هناك ا من ا ل ان يكون ه ن ا من اجل ن ي ك ا ض ل من ا ج ن يكون هناك افضل من ا ل ا ي ك و ل من ا ل ان ي ك و ه ن ا ل م اجل ي و ل من ا ي ك و هناك ا ي و ن هناك افضل ا ساعة ا ق ئ م ة و ل ر ج ع إلى ربي إن لي ربي ن ع د ه ا ل ن ن ب ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب م ا ع م ل و ا و ل ا ذ ي ق ه م م ا س ذ ا ء الله ا ل إ ن س ا ن أعرض ونآب جانبه واذا مسه الشر و فذو دعاء عريض قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرت به من اضل منا هو من في شقاق بعيد سنريهم اسماء يتبين الله في ملة من م الحسنى ه او بكل شيء م ح ي ط